وَمِنْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رحيما وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَو يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أُنظِرَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 لا تدعن يوما ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم فيها كانت لهم جزاء ومصيرا لَهُم فِيهَا مَا يَشَؤُونَ خَالدين كََ على رَبِّكَ وَعْدَم مَسقُول وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم وَماَا يَعبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ فَيَقولُ أَأَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا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 فَقدَ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقولُونَ فَمَا تَستطعُونَ صَبفَو وَلَا نَصْرَ وَمَيْ يَظْلِم مِن كُمْنُ ذقُهُ عَذَابًا كَبير